خير المغضوب عليهم ولا الظالمين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 وأشرقت الأرض من نور ربها ووضع الكتاب وجيء من نبيين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 وابها وقال لهم وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وي وينذر قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين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 وسق الذين تتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، وسق الذين تتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طب فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وحده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم الحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر